أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبل ت الأولين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 قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلم إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون